الوجه الثاني يبدأ حالا ومن روى لم يضف بالضاد معجمة فالمعنى لم يكن له مثل الضيف ومن روى لم يصف بالصاد فمعناه انه لم يدري كيف هو فيصفه ومن هذا النحو قولهم قد وصف الغلام البلوغة أي قد بلغ فقدر أن يصف ذلك ويجوز أن يكون المعنى في قولهم وصف البلوغة أن, أن الراثي إذا رآه أن الرائي إذا رآه علم أنه قد بلغا وقوله حاشيا من هذا لآخر الشرح لم يرد في نسخة شين وأثبتناه من نسخة يباء ونون انتهت الحاشية لقرحان من البين أي لقوم لم يقاسوا من البين أي الفراق ما قاسيت منه البيت الثالث أعني أفرق شمل دمعي فإنني أرى الشمل منهم ليس بالمتقارب البيت الرابع وما صار في ذا اليوم عذلك كله عدوي حتى صار جهلك صاحبي ويروى وما زال يوم الدار حاشية وهي رواية قاف ودال وضاء وكذلك هي الرواية عند الآمدي وجاء في ضاء قال الصولي ويروى فما صار يوم الضار وهو الاختيار انتهت الحاشية عدلك كله عدوي حتى صار عذرك صاحبي حاشية هي رواية قاف وقال الصولي ويروى حتى صار حلمك صاحبي وكله سواء انتهت الحاشية وما زال يوم الدار عذلك كله عدويا حتى صار عذرك صاحبي المرزوقي يقول ما افردت في تأنيبك لي وعتبك علي حتى سؤتني به فتصورته عدوا إلا وعلمي بأنك لا تعرف حالي ولا تعرف حقيقة ما بي يعذرك عندي إذ لو لم تكن تجهل ذلك لم تكن تستحسن المبالغة في لومي بل لا تستجيز شيئا منه حاشية قال الصولي وسألت أبا مالك عن هذا المعنى فقال مثل هذا في الشعر كثير وكأنه من قول بشار هجرت محلي لشغلي بهم ولو قد عشقت لصاحبتني وقد ردد هذا المعنى في شعره كثيرا وقال الآمدي في ضاد أي لما لم تساعدني على الوقوف فأصخت إلى المسير معك صار جهلك صاحبي لأن اصطحبنا ضرورة وقيل أراد حتى صار جهلك بالهوى الصاحبي أي نافعي لأنه منعني من الوقوف على الدار فصار ذلك نافعي لأنه عاد بمصلحة على ركائبي إذ لم أعسفها بالتعريج على الدار والوقوف والتردد فيها يدل عليه قوله وما بك إركابي البيت أي ما استفرغت عذلك وانتهيت فيه حتى انطلقت معك صار جهلك صاحبي وانما اراد حتى اصطحبنا على جهلك بحالي وانا غير مجانسي ولا على سجيتي وطباعي في الهوى وتجربته انتهت الحاشية البيت الخامس وما بك اركابي من الرشد مركبا ألا إنما حاولت رشد الركائب المرزوقي يخاطب لائمه في الوقوف على الدار يقول ليس بك فيما تتكلفه من لوم هدايتي وصرفي عن غيي إلى رشادي وإنما شق عليك وقوف الإبل بأحمالها فحملك الإشفاق عليها والجد في المنع من حبسها على الإصراف في العتب وتغليظ القول فأما أن يكون بك صلاحي فلا ورد قول من أنكر عليه إركابي وقال إنما يقال حمله على الفرس وأركبه وأن الرشاد لا يستعمل في البهائم كما أن ضده وهو الغي لا يستعمل فيها البيت السادس فكلني إلى شوقي وسر يسر الهوى إلى حرقاتي بالدموع السوارب السوارب السؤال يقال صرب الماء؟ على وجه الأرض إذا سال ومنه سرب المال في الرعي إذا انبسط يقول فدعني وشوقي وسر أنت حتى يسير الهوى إلى قلبي فيلعجه البيت السابع أميدان لهوي من أتاح لك البلا حاشية ميم ولام الردى سين الهوى وبها مشها ويروى البلى والردى والنوى وفي ضاء ويروى من أناخ بك الردى ترده إلى الدار وهو الأجود انتهت الحاشية فأصبحت ميدان الصبى والجنائب أميدان لهوي من أتاح لك البلى فأصبحت ميدان الصبا والجنائب البيت الثامن أصابتك أبكار الخطوب فشتتت هوايا حاشية ميم ولام هواكا وروتها ضاء وسين نواكا وهي رواية الخار انتهت الحاشية بأبكار الظباء الكواعب أصابتك أبكار الخطوب فشتتت هوايا بأبكار الضباء الكواعبي أبكار الخطوب التي لم يصب بها أحد قبله حاشيه وقال الصولي أصابتك خطوب لم يصبك مثلها فهي أبكار وفي قال الخار زنجي أبكار الخطوب مباديها وسوابقها انتهت الحاشية البيت التاسع وركب يساقون الركاب زجاجة من السير لم تقصد لها تف قاطبي صاد أي يسكرون المطي بالتعب فكأنهم سقوها زجاجة أي شرابا في زجاجة وقاطب اي مازج اي ليست هي على الحقيقة زجاجة فيها شراب يناولها الساقي صاحبها صاحبه بقصد حاشية قال الامدي فيضاء اي سيرا لا يلين ولا يفطر لا كما تمزج الراح بالماء وتلين انتهت الحاشية البيت العاشر فقد أكلوا منها الغوارب بالصرى فصارت لها أشباحهم كالغوارب الأشباح جمع شبح وشبح وكأن الشبح الشخص إذا رؤي من بعيد يقول أتعبوها حتى ذابت أسنمتها وصاروا لها كالأسنمة فوقها ويروى فصارت لهم أشباحها كالغوارب قاف والمعنى أنهم قد فرغوا من إفناء أسنمتها إذ كان الفناء عند جهدها إليها أسرع من بين جميع أعضائها وَسار وَصَاروا يؤثرِرونَ فيِي شخصِهَا فهِي لَ الساعةَ بَدلل مِنَ الغَوارِبِ مِن قبلبَيتُ الحاد عشر يصَّف مَصرهَا جذَيللُ مشِقٍ إ آبَهُ حَم عضَيقُ مغاربِ قاف وَيرروَ يقودَ وَاصهِم جذَلُ مشِقٍ. وهي رواية قاف وسين ودال وضاء وروى الخار في ضاء يسوق نواصيهم وقال الصولي ويروى يقود نواصيها انتهت الحاشية وقوله يقود نواصيهم أي قائد هؤلاء الركب رجل مسفار احتكت به البلدان فجرب وتبصر كما تحتك الإبل بالجذيل وهو تصغير الجذل وهو خشب تحتك به الإبل الجرب فتشفى به والعذيق تصغير عذق وأصل المثل أن يقول العالم بالشيء أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب حاشية مجمع الامثال الجزء الاول صفحة احدى وثلاثين انتهت الحاشية فاما الترجيب فان يبنى تحت النخلة دكان لالا تميل وذلك اذا كانت كريمة والمعنى ان رئيسهم اذا حزبه امر رجل عالم يشتفى بما عنده من الرأي والمعرفة بالصفر ويجوز أن يكون شبه قائدهم لتأثير السفر فيه وتغييره من لونه وجسمه بالجذيل لأنه يسود إذا احتكت به الإبل الجرب للطلاء الذي عليها وبالعذيق في ونحافته البيت الثاني عشر يرى بالكعاب الرودي حاشية الرود اللينة الناعمة انتهت الحاشية يرى بالكعاب الرودي طلعة ثائر وبالعرمس الوجناء غرة آيبي صد يقول هذا الرجل من حبه للسفر في طلب العلا إذا رأى الكاعب الحسناء فكأنما يرى طلعة ثائر قد جاء ليثأر منه لبغضه للكاعب وحبه للسفر إلى أن يبلغ مراده وينال حاجته ويرى بالعرمس وهي الناقة الصلبة من حبه لها طلعة قادم عليه حتى يبلغ إلى أبي دلف هذا الممدوح الذي يجيء ذكره البيت الثالث عشر كأن به ضغنا على كل جانب من الأرض أو شوقا إلى كل جانبي صاد يقول من حبه للسفر والذهاب في البلاد كأنه ضغن على المكان الذي هو به حتى يتركه أو كأنه مشتاق إلى الجانب الذي لم يمض بعد إليه حتى يبلغه البيت الرابع عشر إذا العيس لاقت حاشية وافت بي انتهت الحاشية اذا العيس لاقت بي ابا دلف فقد تقطع ما بيني وبين النوائبي البيت الخامس عشر هناك هناك تلقى الجود حاشية سين يلقى الجود في حيث خطعت وروتها انتهت الحاشية تمائمه والمجد مرخى الذوائبي هناك تلقى الجودة حيث تقطعت تمائمه والمجد مرخى الذوائبي حيث تقطعت تمائمه الموضع الذي نشأ فيه صاد يقول الحاشية من اول كلام الصلي الى اخر شرح البيت لم يرد في شين واثبتناه من نسخة ابا ونون انتهت الحاشية تلقى الجود قد احب هذا الموضع والرب فيه فما يحب ان يفارقه وانما نحى قول الاسدي أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلما أن يصوب سحابها بلاد بها حل الشباب تمائم وأول أرض مس جلدي ترابها ويروى واف الذوائب أي يلقى المجد كثيرا وهذا مثل أي مجده وشرفه مع هذا الجود جليل كثير أيضا فهذا تفسير وافي الذوائب ومن روى مرخى الذوائب أراد أن المجد كالآمن فيهم من أن يتحول عنهم إلى غيرهم ويكون أيضا قد أحاط به الشرف من كل جانب البيت السادس عشر تكاد عطاياه يجن جنونها إذا لم يعوذها بنغمة طالب حاشية قال الصلي ويروى بنغمة طالب وهو بتغمة طالبي وهو تصحيف انتهت الحاشية ويروى تنغم طالب. يجعل التعويذ للتنغم لا لرب العطاية عين وجن جنونها مثل وضع للمبالغة يقال جن جنونها وجاع جوعها والجنون في الحقيقة لا يجن وكذلك الجوع لا يجوع ولكنهم يريدون به الشدة والإفراد صاد يقول إن عطاياه متى تأخرت عن السؤال فسد عقلها حتى تسمع صوت من يجيء طالبا أو راغبا فيكون ذلك الصوت كالعوذة لهذه العطايا حاشية جاء في ضاء وهذا البيت مما عابه عليه أبو العباس عبد الله بن المعتز فقال ولم يجن جنونها انتظارا للطلب أو ولم يجن جنونها انتظارا للطلب يبتدئ بالجود ويستريح انتهت الحاشية البيت السابع عشر إذا حركته حاشية سين وقاف أخذته انتهت الحاشية إذا حركته هزة المجد غيرت عطاياه اسماء الأمان الكواذب يريد أنه يصدق الأماني والآمال ويحققها فيقال فاز وسعد وحظي بدل قولهم حرم وكذب أمله وخاب رجاه فهذا تغيير أسماء الأماني الكواذب حاشية قال المرزوقي في كتابه ومثله قول أبي تمام في أخرى أطرى أبا الإحسان يحسن بيننا وملقب الأيام ممن يذنب انتهت الحاشية البيت الثامن عشر تكاد مغانيه تهش عراسها فتركب من شوق إلى كل راكبه العراس جمع عرصه وهي ساحة الدار واستعار لها الهشاشة التي هي البشر والاريحية صاد يقول حاشية من قوله يقول من شهوته الى اخر الشرح لم يرد في نسخة شين واثبتناه من نسختي باء ونون انتهت الحاشية من شهوته لإعطاء المال وبذله تكاد عراس مغانيه تسير إلى من يسير إليها طالب النيلة البيت التاسع عشر إذا ما غدا أغدا كريمة ماله هديا ولو زفت لألأم خاطبه يقال غدا الشيء وأغداه غيره جائز على القياس وهو مفقود في المسموع والهدي العروس وهذه مبالغة في المدح يريد أنه إذا جاءه الرجل الدنيء لم تمنعه دناءته أن يعطيه من خير ماله البيت العشرون يرى أقبح الأشياء أو بتآيب حاشية سين ودال آمل انتهت الحاشية كسته يد المأمول حلة خائبي يرى أقبح الأشياء أو بتآيب كسته يد المأمول حلة خائبي البيت الحادي والعشرون واحسن من نور تفتحه الصبا حاشيه سين الندى وهي روايه الخارزنجي كما في ض وقال في شرحه يقول احسن من نور يثوره الشجر والنبات فتفتحه اكف الندى بياض العطايا اي سرور سرورها وضياؤها في سواد المطالب لانها مظلمة حتى يبين لطالبها نجحه او خيبته وقال ابن المستوفى قال الامدي قوله بياض العطايا في سواد المطالب ليس من معانيه وإنما نقله من قول الأخطل رأينا بياضا في سواد كأنه بياض العطايا في سواد المطالب ذكره ابن أبي طاهر في سرقاته إلا أن قول أبي تمام وأحسن من نور يفتحه الندى في غاية الحلاوة هذا كلام الآمدي وروي وأحسن من روض وقال ابن المستوفى عقبه ولم أجد ما نسبوه إلى الأخطل في ديوانه ولا يشبه نمطه لرقته ولعله موضوع ليدفع أبو تمام عن محاسنه انتهت الحاشية وأحسن من نور تفتحه الصبا بياض العطايا في سواد المطالب البيت الثاني والعشرون إذا ألجمت يوما لجيم وحولها بن الحصن نجل المحصنات النجائب يعني لجيم بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل وهم قوم أبي دلف العجلي لأنه من عجل ابن لجيم ونجل المحصنات ولدها البيت الثالث والعشرون فإن المنايا والصوارم والقناة أقاربهم حاشية لام أقاربكم وقال ابن المستوفى وروى الصولي أقاربهم على ضمير الغيبة وروى الخار زنجي أو غيره أقاربكم على ضمير الخطاب انتهت الحاشية في الروع دون الأقارب فإن المنايا والصوارم والقنا أقاربهم في الروع دون الأقارب البيت الرابع والعشرون جحافل لا يتركن ذا جبرية سليما ولا يحربن من لم يحاربي الجبرية الكبر وهو اسم موضوع على النسب ولم يقول فيه جبر جبر أي كبر البيت الخامس والعشرون يمدون من ايد عواصم حاشية د طوال بدل عواصم انتهت الحاشية تصول حاشية سين تسور باسنان وبها مشها تطول انتهت الحاشية تصول بأسياف قواض قواضبي يمدون من أيدي عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضبي عين هذا كلام فيه حذف على رأي سيبويه وهو مفعول يحتمل أن يصرفه السامع على ما يريد فكأنه قال يمدون سواعدا او بسططا او نحو ذلك وكان سعيد بن مسعدة يرى ان من في هذا زائد ومثل ذلك قولهم غضط من فلان اي غضط شيئا من حقوقه فاما قول جرير رأت مر السنين اخذن مني كما اخذ السرار من الهلال الحاشية الديوان صفحة 426 انتهت الحاشية فاذا حمل على ان الكلام تم في النصف الاول فهو مثل ما تقدم ذكره وان كان اخذنا واقعا على كما فليس في النصف الاول حذف وقوله عواص يحتمل وجهين اجودهما ان يكون جمع عاصية من عصيته بالسيف اذا ضربته به والاخر ان يكون من العصيان اي انها لا تطيع امر الملوك ولا الاعداء اذ ليس فوقها يد وعواصم جمع عاصمة اي يعتصم من استجار بها وقوله عواص عواصم يسميه أهل النقد تجنيس المقاربة لأن اللفظين متقاربان ليس بينهما فرق إلا في الميم وكذلك قوله قواض قواضب والقواض التي تقضي على الأعداء بما تريد وقد يستعمل قضيت في معنى قطعت ويقال قضى عليه إذا كان سبب موته أو قتله ويجوز أن يكون قوله يمدون من مد النهر ومده نهر آخر وهذا المعنى ألطف وأحسن من الأول حاشية الابن المستوفى تعقيب على كلام ابي العلاء هذا قال في كلام ابي العلاء على بيت جرير النظر يحتاج الى بحث وقوله فاذا حمل على ان الكلام تم في النصف الاول فهو مثل ما تقدم ذكره وان كان واقعا على كما فليس في النصف الأول حذف وهذا إذا تأمله الناظر لا يؤدي إلى تحقيق فإن قوله مني يحتمل أن تكون من فيه مثلها في الهلال وقوله من عصيته بالسيف أي ضربته إنما هو من عصوته بالعصى أي ضربته بها ولم أجد عصيته بالسيف إنما قالوا عصى بالسيف يعصى عصا إذا ضرب به فلو أخذ من ذلك كان أولى وأخذه من العصيان على ما ذكره أجود من هذا التكلف البعيد وهذا التجنيس يسميه أصحاب البديع الناقصة وهو ضرب من المضارعة وعليه أنشد بيت أبي تمام هذا وقال ابن المستوفى بعد ذلك وروى الخار زنجي عواص غواصب قال وفي الحاشية يمدون من أيض طوال غواصب أي تغصب الأرواح وقال الصولي في شرحه ويروى من أيدي طوال إلا أن أبا تمام قابل اللفظ فقال عواص ثم قال قواض فهذا أحب إلي من طوال انتهت الحاشية أي يمدون أن يمدون أيديا تعص العاذلين في الجود وتعصم المستغيث الخائف باسياف هذه صفتها البيت السادس والعشرون اذا الخيل جابت قصطل الحرب صدعوا صدور العوالي في صدور الكتائب يقول اذا شقت الخيل غبار الحرب فإنهم يطعنون الأبطال بالرماح حتى يكسروها في صدورهم البيت السابع والعشرون إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت حاشية ضاء ويروى فخارا وهي رواية دال انتهت الحاشية على ما وطضت من مناقبي إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وطضت من مناقبي البيت الثامن والعشرون فأنتم بذيقار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي شرح البيتين السابع والعشرين والثامن والعشرين يعني العروش الأسرة ويمدح أبا دلف بأنه من بني عجل وأنهم كانوا في يوم ذيقار مع بني شيبان ويرغون أن العرب كانت تزعم أن الفرس لا تموت وأن حنظلة العجلية حمل على رجل منهم فطعنه فقتله فقال لأصحابه وي لكم إنهم يموتون فحملوا عليهم فكان سبب ظفرهم وهذا الحديث إذا حمل على ما يوجبه المعقول فهو ققولهم فلان لا يموت من العمل أن يصبر عليه فأما اندفاع الموت عن الإنسان فلا يجوز أن يدعى له وقوله إنهم يموتون إنما هو حض على قتالهم لا أنه يزعم أن الموتى كان عنده لا ينزل بهم ومثله رجز يروى عن عمر بن معدي كرب في قتال الفرس أنا أبو ثور وسيفي ذنون أضربهم ضرب غلام مجنون يا لزبيد إنهم يموتون أي هم مثلكم فلا, تجي فلا تجبنوا عنهم وحاجب ابن زرالة ابن عدس ابن زيد ابن عبد الله ابن دارم كان قد تدبر كان قد تدير هو وأهله في أرض العراق فأنكر ذلك والي الحيرة وكتب إلى كسرى فكتب كسرى إليه يقول إن أرادوا أن يرعوا بأرضنا فليقدم علينا وفدهم ويعطونا رهائن منهم فقدم عليه حاجب بن زرارة فلما وافقه على ما يريد طلب منه الرهائن فقال حاجب ليس معي إلا قوسي هذه فخذها فضحك منه أصحاب كسرى فقال لهم الملك خذوها منه فإنه لن يسلمها فاسترهنوا منه القوس وذهب فوفى لهم بما وافقهم عليه فصار ذلك معدودا في مناقب بني تميم المرزقي كان السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا على مضر وقال اللهم اشدد واطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسني يوسف فتوالت الجذوب عليهم سبع سنين فلما رأى حاجب الجهد على قومه جمع بني زرارة وقال إني أزمعت أن آتي الملك فأطلب أن يأذن لقومنا فيكونوا تحت هذا البحر حتى يحيوا فقالوا رشدت ففعل غير أنا نخاف عليك بكر بن وائل فقال ما وجه منهم إلا ولي عنده يد إلا ابن الطويلة التيمي وسأداويه ثم ارتحل فلم يزل يتنقل في الإتحاف والبر في الناس حتى انتهى إلى الماء الذي عليه ابن الطويلة فنزل ليلا فلما أضاء الفجر دعا بنطع ثم أمر فصب عليه التمر ثم نادى حي على الغداء فنظر ابن الطويلة فإذا هو بحاجب فقال لأهل المجلس أجيبوه وأهدى إليه جزرا ثم ارتحل فلما بلغ كسرا كان منهما ذكر ثم جاءت مضر بعد موت حاجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم فخرج أصحابه إلى بلادهم وارتحل عطارد بن حاجب إلى كسرا يطلب قوس أبيه فقالا ما أنت بالذي وضعتها فقال له أجل إنه هلك وأنا ابنه وقد وفى للملك قال ردوا عليه وكساه حلة فلما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أهداها إليه فلم يقبلها فباعها من يهودي أربعة آلاف درهم فيقول أبو تمام إذا افتخرت تميم بذلك فأنتم قتلتم الذين كسوهم هذا المجد بمرتهنوا وهدمتم عزهم في وقعة ذيقار حاشية وقال الصولي يريد أخذ العرب للطيمة كسرى أخذ العرب للطيمة كسرى وانتصافهم من العجم وكان رئيس العرب ذلك اليوم سيار بن حنظلة العجلي وأبو الدلف عجلي فخاطبه بهذا ويقال إن يوم ذيقار كان كيوم بدر وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وجاء فيضاء وقيل إنه أي حاجب ابن زرارة إنما رهن قوسه عند كسرى لما قيل هذا أن يبلغ لطائمه إلى سوق عكاظة فارتهن كسرى قوسه حتى أتى بالعير سالمة إلى كسرى فقال كسرى لا أدري أينا أحسن أنا حيث رضيت من حاجب بقوس لا يساوي عشرة ضراهم أم حاجب حيث أجاز لي عيرا قيمتها كذا وكذا ثم أمرى بتاج فصنع له منظما بالجواهر فوضعه على رأسه انتهى الشريط العاشر البقية على الشريط الحادي عشر